والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخوج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود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 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن منهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في بلادهال مما حي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 بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وأعيد.